التوزيع الموسيقي عبد الرحمن صباح تم تسجيل في استوديو سكاي تون ذو الكرم فلسطين جوال صفر خمسة تسعة اسمع الأحكاي احكيها للأجيال من صيد الوفي طلوه الفرسان وطلوا الفرسان اليوم روح على البلاد سلم لي على الحاره وحب حب ايد الاولاد طرا بتنحجار انا بيدي عز يناد انا اي يعزنات وبستنى الاشاره واستشهدت لجل الوطن والحرية ولجل صيدا الابيين اسمع هالحكايه احكيها للاجيال من صيدا الوفي طلوا هالفرسان to يما ليش تبكي وتشكي رايده عجاج الارض بتحكي يا يما ليش تبكي وتشكي رائد عجاج الارض بتحكي بوصيك يا احمد يا ابني تمشي عالدرب وتمشي بوصيك يا يا بني تمشي عالدرب وتمشي ولا دربك مشي الضوار الغاص فهل الغدار لحجار اللي في ايدك نار وجبينك مرفع بالعالي وجبينك مرفو بلا طلوا هالفرسان طلوا هالفرسان يا حبشر لبشارة وشافيك باطل هالغارة ويا رايح بشر لبشاره شافيك باطل هالغارة اتحدى الغاصب بحجاره للارض اعطى شرارة الغاصب بحجارة للارض اعطى مش يثور على الغاصب هالغدار بحجارة اللي في إيده نار وجبينك مرقابي نالي وجبينك مرقابي نال Ilahel hel hel hel في الجنه يا لا وطني عطيت الاغلاص للشهادي عندي احساس لاشوف رب العالي احساس لاشوف رب على درب مش يضوار على الغاصب هالغدار حجار ال Идак нор, у тебя на кмару попинали, اريد تهني وتهني ساهر للجنه متمنى يا اريد تهني وتهني ساهر للجنه متمنى اتحدا طلقات العادي رايح للجنه يرفا اتحدا طلقات العادي رايح للجنه يرفا على دربك مش الدوار على الغاصب هالغدار بحجار اللي في ايدك نار وجبينك مرقب العالي وجبينك مرقب العالي على دربك مشي الدوار Ilah el, ilah el, ilah el, ilah el, ilah el, ilah el. Ya, ولا تبكي يام الشاهيد زاهر لجل الجن شهيد ولا تبكي يام الشاهيد زاهر لجل الجن شهيد, شهيد على دربك مشي الضوار على الغاصب هل هالغطار جار اللي في ايدك نار وجبينك مرفوع بالعالي وجبينك مرفوع بالعالي